وَلَمَّا جَاءَتْ أُررسُدُونَ إِبَرَهِ مَ بِالبُشْرَ قَوا قَال إِ مُهْلِكُ أهل أَهلِهَا بِهِقَرِْيَ إَِّ أَههَا كَُوا ظَادِمِين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 وَرَسُلْنَا لُوطًا لِقَوْمِهِ وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا من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 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعفوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم